صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر ذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها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 فكذبوه فقروها فدمدم عليهم فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخافون قبا الله الحمد لله رب العالمين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 ولا يخض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 قم الليل إلا قليلا لصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورد للقرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّا أَشِيَاءَ الَّتِي هِيَ أَشَدُّ عَطَاءً وَأَقْرَمُ قِيلًا إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحَانٌ طَوِيلًا وَزْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إلَيْهِ تَبْتِيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا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 يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَسِيفٍ مَّهِينٍ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَونُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيْنًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا السماء منفطر به السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من سلسي الليل ونصفه وسلسه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تحصوه فتاب عليكم فاغرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وقيم الصلاة.